Bismillah. <laughs> Amen. Oh. Allah'a emanet you mm -hmm. Ah uh -huh. وكذب الرسول فحق عقال Amen.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 فَامْشِ فِي الْأَرْضِ فَقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْهَ الْهَوَى قُمْ بَيْنَ النَّاسِ بالحق وَلَا تَـنْـزِيلُ إِلَّا أَنْ يَضِلَّكَ عَنْ سبيل وَمَن ظَلَمَ نَفْسَهُ وَجَعَلْنَا أَرْضًا قِلالًا No, no, Oh. إِنَّ الْمُطَّغِينَ لَشَرٌّ Oh! aoũ là anh là anh me mm -hmm.